أَسَرَّ رَبُّكُمْ أَيُّ رُحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدَنَا وَجَعَلْنَا دَهْنًا مَنِ الْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا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 الليل وجعلنا آية النهار مبيصرة مبيصرة لتبتقوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فالصلاة تفصيل وكل إنسان الأزله طال وخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيدا من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها